انَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ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 ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى والله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين فنو بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. هو أَلَم بكُم إذأَ شَكُمَِ الأغض وَإِذ تُم أَدَّةُ فيِي بطُونُم مذتِكُم فَل تُ زَقأَ فوسَكُم هو أََّْمُ بِمَنِ التَّقَا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 ألا تزر وازرة وزر أخرى وأل ليس من الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الإنصاف وأن ان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا